مقام الصباح من يوقف حقدا اسود يوقف حقدا اسود يوقف حقدا اسود من يوقف حقدا من يوقف حقدا اسود من يوقف أسود؟ ليس الغريم مغري الشاب والملك لي يا يوم ما ظلموني الناس وازدوني حظا الملكا يا يوم ما ظلموني الناس وازدوني عن, عن وطني شردوني عن, عن وطني شرد vigil habbani wa qad 'alayhi